Fifty languages. هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ ثايثلة منو باركالو. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. تفاسنيستوسة. بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ فايثيلا ميا بيرا من فضلك واحد بيرا من فضلك واحد بيرا فايثيلا انا ميتاليكو نيرو من فضلك واحد مياه معدنيه من فضلك واحد مي معدنيه فايثيلا انا خيمو برتقالي من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد عصير برتقال ثايثيلا ان كافيه من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه ثايثيلا ان كافيه ميغالا من فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. ثائثلا أنا شاي. من فضلك واحد شاي. <تصفيق> من فضلك واحد شاي. ثائثلا <تصفيق> <فضلك واحد> أنا شاي مليموني. <تصفيق> من فضلك واحد شاي مع ليمون. من فضلك واحد شاي مع ليمون. ثايسلا انا تشاي ميغالا. من فضلك واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب. اخذت سيجاره؟ هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ ايه هل عندكم منفضه سجائر هل عندكم منفضه سجائر هل عندكم شعلة نار ولاعه هل عندكم شعلة نار ذن ينقصني شوكة ذن اخو محيري. ينقصني سكين ينقصني سكين ذن اخو كتالي. ينقصني ملعقة, ينقصني ملعقة.